يوم ترونها تذهل كل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ وتضع كل ذات حمل حملها وترى النَّاسَ سكارا وترى الناس سكارى هُمْ الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ولا أجل مسمى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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد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 وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وأذن في الناس بالحج يَأْتُوكَ رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الْأَنْعَامِ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 وأحلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الْأَوْثَانِ واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء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 ومن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكاي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله, وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَإِنَّ يوما عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مما تعدون وَكَأَيٍّ من قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إن الا اذا تمنى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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم